لَ ن جعَ الأرض مِ هذا وَجبانأَْتَدَا وَخلَقناكم أزواج وَوجَعَنا لَكُم سُبات وَوجعََّ الليلى لِباس وَوجَعلن النَّ رَبش وَبَلَنا فَوقَكم سب شداد وَجعلنا صاجَ وَحاج وأنزلنا من المعصرات ماء ثجاجا لنخرج به حبا ونباتا وجنات الألفافا إن يوم الفصل كان ميقاتا يوم ينفخ في الصور فتأتون أفواجا وفتحت السماء فكانت أبوابا والالسيرَة جِبالُ فَكَانَ صابَ إِ جَه إ مَ كََت مِرْ صَادَا للطغينَ مأَب ل بثين فيِيه حقاباب ل يَذقُون فيِيهَا بَردَ وَلا شَرابَ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 ِّ السَّمواتِ وَْأَرضِ وَمَا بَْنَهَُ الرَّحمَانِ ل يَمْكُونَ مِنْه خِطَابَا يَوْمَا يَقول الرُوح وَالْبَن إِكَةُ صَّ ل ييتَكََّمُونَ إِللا مَنْ أَذِنَلَ إِلَّا مَنْ أَذِنَ لَهُ الرَّحمَالُ وَقَا صَوابَا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 تَرَاهُ إِنَّمَا أَنتَ مُنذِرٌ مَّن يَخْشَاهَا كَأَنَّهُمْ يَوْمَ يَرَوْنَهَا لَمْ يَلْبَسُوا إِلَّا عَشِيَّةً أَوْ ضُحَاهَا بسم الله الرحمن الرحيم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 وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ إِذَا السَّمَاءُ فُطِرَتْ وَإِذَا الْكَوَاكِبُ انْتَثَرَتْ وَإِذَا الْبِحَارُ فُجِّرَتْ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 وَمَا يُكَذِّبُ بِهِ إِلَّا كُلُّ مُعْتَدٍ أَثِيمٍ إِذَا تُتْلَى عَلَيْهِ آيَاتُنَا قَالَ أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ كَلَّا بَلْ غَرَّنَ عَلَى قُلُوبِهِم مَّا كَانُوا يَكْسِبُونَ كَلَّا إِنَّهُمْ عَن رَّبِّهِمْ يَوْمَئِذٍ لَّمَحْجُوبُونَ ثُمَّ إِنَّهُمْ لَصَالُو الْجَحِيمِ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 بيضين فاليوم الذين امنوا من الكفار يضحكون على الارائك يظنون هل ثواب الكفار ما كانوا يفعلون بسم الله الرحمن الرحيم اذا السماء شقت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 فَلَا أُقْسِمُ بِالشَّفَقِ وَاللَّيْلِ وَمَا وَسَقَ وَالْقَمَرِ إِذَا اتَّسَقَ لَتَرْكَبُنَّ طَبَقًا عَن طَبَقٍ فما لَهُمْ لا يُؤْمِنُونَ وَإِذَا قُرِئَ عَلَيْهِمُ الْقُرْآنُ لَا يَسْجُدُونَ بَلِ الَّذِينَ كَفَرُوا يُكَذِّبُونَ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا يُوعُونَ وَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَهُمْ أَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُونٍ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الْبُرُوجِ وَالْيَوْمِ الْمَوْعُودِ وَشَاهِدٍ مَّشْهُودٍ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 والله على كل شيء شهيد ان الذي رفتن المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق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 ذو العرش المجيد فعال لما يهيد هل أتاك حديث الجنود فرعون وثمود بل الذين كفروا في تكذيب والله من ورائهم محيط بل هو قرآن مجيد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 والأرض ذات الصدع إنه لقول فصل وما هو بالهزل إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا فمهل الكافرين أمهلهم رويدا بسم الله الرحمن الرحيم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 هل في ذلك قسم الذي حجر ألم تر كيف فعل ربك بعاد يرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد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 يُؤْلُونَ عَلَى طَعَامِ الْمِسْكِينِ وَتَأْكُلُونَ التُّرَاثَ أَكْلًا لُّمًّا وَتُحِبُّونَ الْمَالَ حُبًّا جَمًّا كَلَّا إِذَا دُكَّتِ الْأَرْضُ دَكًّا دَكًّا وَجَاءَ رَبُّكَ وَالْمَلَكُ صَفًّا, صفا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 فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها بسم الله الرحمن الرحيم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 فَسَلوا يَصِرُهُ للِْسْرَ وَأََّ مَ بَخِلَ وَاسْتَغْنَا وَكَذَّبَ بِالحُسنَا فَسَل يَصُهُ وَمَا يُغْنِي عَنْهُ نَاهِلُهُ إِذَا تَرَدَّى إِنَّ عَلَيْنَا لَلْهُدَى وَإِنَّ لَنَا لِلْآخِرَةِ وَالْأُولَى فَأَنذَرْتُكُمْ نَارًا تَلَظَّى لَا يَصْلَاهَا إِلَّا الْأَشْقَى الَّذِي كَذَّبَ وَتَوَلَّى وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَشْقَى